اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح يا أيها المدثر قم فأنذر وربك بكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق فذلك يوم إذ يوم عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا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 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كبروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانوا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله أكبر Allahu akbar. Allahu alaikumal rahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamim. rahim Malik yomiddhi.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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين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 تأتى اليقين، فما فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم سُمر مستنفرا.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 وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرة الله أكبر